أمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان من قدر كان من قدر ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون، وقالوا أَإِذا ضلَّنَا في الأرض أَإِنَّا لَسِي خلْقٍ جَدِيدٍ، بل هم بلقاء. كل الموت الذي يُكِلَ بكم، ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترائيذ مجرمون، نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، ربنا أبصرنا، وسبيعنا فرجعنا نعمل صالحاً. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حط القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فدوخوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قروة أعين جذاب فَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في ملية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ضل فأعرض عنهم واتظل إنهم تظالم